هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس من تفسير سورة آل عمران كما رسول عليه الصلاة والسلام إلى أقسام ثلاثة فخر وخيلة أو ليناوي لي أبها المسلمين فهذا له وزد ثانيا اتخذها ليجاهد عليها بسبب الله فهذا له أجر ثالثا اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائها فهي له ستن لا إثم إلى أجر ولا وزن وقولها المسومة قيل معنى المسومة التي تسوم أي تطلق لترعى كما قال تعالى ومنه شجر فيه تسيم وقيل المسومة المعلمة التي جعل عليها أعلام للل للزينة والفخر مثل أن يجعل عليها ليش النعام أو أشياء أخرى تتحسن عندنا الآن سيارات مسورة قل لا يجعلون عليها زينة زيقات وآه وجنوط نعم وأشياء أخرى نعم تسوون حتى إن بعض الناس يلبس السيارات الفقيرة لباس السيارات الغنية يحط عليها جنت مرسدس نعم ويتلقاه يمكن مازدة أو أرد من المازدة نعم على كل حال إن تسويم المركوبات ما زال أمرا معلوما ما زال أمرا معلوما عند الناس إلى يومنا هذا المسومة عند الناس أغلى من غيرها، لأنها ما سومت إلا لأنها جيدة، ومن أصل جيد، فلهذا تسوم ويعتنى بها أكثر. والأنعام والحرث، الأنعام جمع نعم كأسباب جمع سبب، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه هذه الأنواع من الحيوانات. هي محل رابط الناس أيضا أكثر الناس يقتنون الإبل والبقر والغنم لا تجدهم يقتنون الضباء أو ما أشبهها من الحيوان وإنما يعتنون باقتناء هذه الأنواع الثلاثة الإبل والبقر والغنم في البادية وفي الحاضر لكنها في البادية أكثر طيب. وأغلى هذه الأنواع وهي الحمر من الإبل، الحمر من الإبل، ولذلك يضرب بها المثل في الغلاء والمحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، وقد وجهه إلى خيبر، قال انفذ على رسلك، فوالله ثم دعهم الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم والوالحرث الحرث عن الزراعة حرث الأرض للزراعة فهذه سبعة أشياء النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ولو فتشت عامة رغبات الناس في هذه الدنيا لو لا تخرج عن هذه الأشياء السبعة لا تخرج عن هذه الأشياء السبع. طيب والأنام والحرث نعم لا تخرج عن هذه الأشياء السبعة في الغالب وإلا فيها أشياء محل رغبة عند الناس مثل القصور المشيدة القصور المشيدة أيضا بعض الناس يكون مغرما بها مغرما بها يحبها وينميها ويحب أن يكون منزله أو قصره فاخرا لا ليس له نظير، فالمهم أن هذه رغبات الناس. قال الله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك لماذا قال ذلك بالمفرد المذكر مع أنها جماعة، والجماعة للعقل يقال هؤلاء، ولغير العقل يقال هذه الجواب الله أعلم. أنه أعاد اسم الإشارة على مفرد مذكر على تقدير ذلك المذكور ذلك المذكور، فطوى ذكر هذه السبع كلها وعبر وكن عنها بالمذكور وذلك الاحتقارها بالنسبة لنعيم الآخرة، وقوله متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا. أي المتعة التي يتمتع الناس بها في هذه الدنيا وغايتها الزواج. غايتها الزواج. فإما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك أما أن تخلد لك أو تخلد لها فذلك مستحيل لابد أن تفارقها أو أن تفارقك هيك وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة برهان فهذه الأشياء لو اجتمعت كلها للمر، فما هي إلا متاع الحياة الدنيا يتمتع بها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه هي وقوله على الحياة الدنيا فيه حياة الدنيا وحياة أخرى ما هي الحياة الحقيقية؟ قال الله تعالى وإن الدار الآخرة هي الحيوان هي الحياة في الحقيقة. نعم أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء ليست بشيء قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها الله أقل موضع الصوت الصوت يعني حوالي متر الجنة خير من الدنيا وما فيها أي جنة هي الدنيا منذ خرقة إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيم وذلك لأن نعيم الدنيا في الحقيقة كأحلام كأحلامنا واعتبر الأمر بما مضى من عمرك كل ما مضى من عمرك كأنه حلم حل أليس كذلك؟ ليس كأنه شيء واقع لأنه راح لا فرق بين ما فعلته في اليقظة بالأمس وما رأيته في منامك البارحة كلها راح ولهذا قال سماه حياة دنيا ودنيا مؤنث أدنى ووصفت بهذا الوصف لدنو مرتبتها بالنسبة إلى الآخرة يتنوب مرتبتها بالنسبة للآخر فلاسر بشيء بالنسبة للآخر كما سمعتم الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وكذلك سميت الدنيا لأنها أدنى من الآخرة باعتبار الترتيب الزمني وللآخرات خير لك منين من الأولى فهي أولى باعتبار الترتيب الزمني دنيا إذن قريبة للناس طيب ذلك متاع الحياة الدنيا إذا ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا فلننظر إلى هذه الأشياء لا نظرة شهوة ولكن نظرة جد إذا كان ذلك ينفعنا في الآخرة فالنظر إليه طيب منافع ويكون من حسن الدنيا والآخرة أما إذا نظرنا إليه مجرد نظر الشهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب جانب الشهوة على جانب الحق ولهذا أدنى الله مرتبة هذه الأشياء ووضعها حيث قال ذلك متاع الحياة الدنيا ثم قال والله عنده حصن المآب الله عنده حسن المآب يعني حسن مرجع بماذا؟ في الدار الآخرة لأن مرجع كل إنسان إلى الآخرة إما إلى جنة وإما إلى نار وليس ثمة دار أخرى ثالثا كل الناس الجن بل كل الجن والإنس معالهم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار وليس تمّ... تمت دار أخرى فالله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع ناخذ الفوائدهم في هذه الآية عدة فوائد أولا حكمة الله عز وجل في ابتلاء الناس بتزين حب الشهوات لهم بتزين حب الشهوات لهم في هذه الأمور السبعة ووجه الحكمة أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائدة انتبه يعني لو كان الإنسان لم يغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن في, في الابتلاء في الدين فائدة السبب لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له منازع يكون سهلا ميسرا ولهذا من أول من يجيب إلى الرسول الفقراء الذين حرموا من الدنيا لأنه ليس عندهم شيء منازعهم لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك فهذا من حكمة الله أن زينا في قلوب الناس حب الشهوات ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا الوجه وهي محبته شهوة وذلك لأنه إذا زئين له محبة هذه الأمور لا لأجل الشهوة لم يكن ذلك سببا لصده عن دين الله لأن أكثر ما يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة فإن كان هناك شبهة واجتمع عليه شبهة وشهوة حصلت له الفئة الفتنة ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حُبِّب إلي من دنياكم النساء والطيب حُبِّب إلي من دنياكم النساء والطيب ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النكاح وحث عليه وأمر به الشباب طيب، ومما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج المرأة الولود والولود كثيرة الولادة وإذا كانت ولودا كثر نسلها ومن ومن نسلها البنون، فالمهم أن محبة هذه الأشياء لا من أجلس شهوة أمر لا يدم عليه النساء ومن فوائد الآية الكريمة قوة التعبير للقرآن وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال أعلى أنواع الكلام في الكمال أعلى أنواع الكلام في الكمال ولهذا قال حب الشهوات ولم يقل حب النساء أو حب البني أو حب القناطير المقنطرة بل قال حب الشهوات من هذه الأشياء فسلط الحب على إيش؟ على الشهوات لا على هذه الأشياء لأن هذه الأشياء حبها قد يكون محمودا كما عرفت طيب ومن فوائد الآية الكريمة تقديم الأشد فالأشد، ولهذا قدم النساء، ففتنة شهوة النساء أعظم فتنة، أعظم فتنة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من من النساء، ولهذا بدأ بها، فقال من النساء، ومن فوائد الآية الكريمة. أن البنين قد يكونون فتنة ويشهد لذلك قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والأولاد أعم من البنين طيب و ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الذهب والفضة من أشد الأموال خطرا على الإنسان ولهذا قدمها على بقية الأموال فقال وَالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوم والعب والحر لأنها أعظم المال فتنة لا سيما الموصوف بهذه الصفة أنها قناطير مقنطرة ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته. من النأخذة من قولها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله، والغني لا يجود بكل ماله. فالبعض الأغنيان صلى الله العافية يبتلون كلما كثر مالهم اشتد فخه ومنعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن, أن الخيل أعظم المركوبات فخرا ولهذا قال الخيل المسومة ولسيما إذا نقول ولسيما إذا كانت مسومة أي معدمة معتنب بها أو مسومة مطلقة في في المرعى معتنب بها في رعيها فهي تكون, فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فتنة الأنعام الإبل والبقر والغنم دون فتنة الخير بناء على الترتيب وأن ترتيب في هذه الآية من الأعلى إلى الأذنى ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن من الناس من يفتن بالحرص بالزراعة فيفتن بها ويزدرع على الوجه المشروع وغير المشروع وهو كذلك سيما في زمن هذا حيث انتعشت الزراعة فصار الناس والعياذ بالله يذهبون فيها كل مده ويرتكبون فيها المحرمات من الكذب على الدولة والخيانة نعم ومع ذلك لا يرون في هذا بأس تجد الإنسان مثلا يبيغ محصوله على شخص من الناس بتراهن نقدا ثم يعطيه اسمه من أجل أن يأخذ المشتري من الحكومة أو من الدولة ثمنا أكثر يشتري من المزارع مثلا بريال نص الكيلو ويبيعها الدولة بريالين ويكذب فيأخذ اسم المزارع فيكون المزارع خائنا والآخر كاذبا وينتج من ذلك أكل المال بالباطل وإذا سألوه قيل هذا حرام كار أنا محتاج فلوس يقول التاجب تبي إذا تاجب فلوس تكتب وتتحيل أصبر وإلا بيع عليه هذا ولا تعطيه سبب بيع عليه المحصول ولا ولا تعطيه سبب إذا كانت الدولة تسمح ببيع لكن أبتل الناس بهذا الشيء والحرص ومن فوائد الآية الكريمة أن أن هذه الأشياء كلها لا تعد أن تكون متاع الحياة الدنيا لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا ومن فوائدها التزهيد التزهيد في التعلق بهذه الأشياء لقوله ها ذلك متاع الحياة الدنيا وكل ما كان من للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه لأنه زائد لا تتبع نفسك شيئا من الدنيا إلا شيئا تستعين به على طاعة الله حتى ينفعك وأنت سوف تنال منه ما يناله من من أتبع نفسه ما متاع الحياة الدنيا للدنيا يعني أن مثلا أن الرجل الذي يأكل العشاء من الناس من يأكله لأجل أن يحفظ بدنه أو أن يحفظ جسمه يأكله امتثالا لأمر الله يأكله استعانة بها على طاعة الله يأكله تمتعا بنعم الله فيؤجر على ذلك ومن الناس من يأكله لمجرد شهوة ليملأ بطنه فيحرم هذا الأجل يحرم هذا الأجر لأنه نوابه مجرد الشهر فقط ومن فوائد الآية الكريمة تنقيص هذه الحياة لقوله الحياة الدنيا وو والله إنها لنقص إن دارا لا يدري إنسان مدة إقامته فيها وإن دارا لا يكون صفها إلا منغصاً بكدر وإن داراً فيها الشحناء والأعداوة والباغضاء بين الناس وآخر ذلك من المنغصات إنها لدنيا الإنسان منا في هذه الدنيا لا يضمن أن يبقى ولا لحظة واحدة أليس كذلك طيب إذن كيف نقول هذه حياة كيف نقول إن هذه حياة إنها لحياة الدنيا والإنسان في الحقيقة من حكمة الله عز وجل إن أنه فتن بما فيها من هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل ولكن العاقل ينظر إلى المال والعاقبة ومن فوائد العاية الكريمة أن ما عند الله خير من هذه الدنيا لقوله والله عنده حسن المآل ومنها ما أشر إليه بعضهم في أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق شهوة فإن عاقبته لا تكون حميدة <تصفيق> لأن الله لما ذكر التعلق على وشهوة وش بهذه الأشياء قال والله عنده حسن مآب فكأنه يقول ولا حسن مآب لهذا المتعلق بهذه الأشياء أي أن عاقبته ليست حميدة هكذا ذكر بعضهم ولكن في نفس منها شيء والذي يظهر لي أنه إن لا يختمت بهذا والله عنده حسن مهاب من أجل ترغيب الإنسان بما عند الله عز وجل وأن لا يتعلق بهذا بمتاع الحياة الدنيا ويدل لما ذكرت قوله قل أو نبعكم بخير من ذلك <تصفيق> الخطاب في قل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا صدر القول بقل كان في ذلك دليل على عناية الله به وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغه على وجه الخصوص وإلا فإن كل القرآن قد قيل لرسول عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الرسول بل لما ينزل إليك من ربي لكن أحيانا يذكر الله عز وجل شيئا يصدره بقل بالدلالة على العناية به ولننظر العناية بما, بما يذكر جاءت من أكثر من وجه أولا لأن الله صدرها بقول وثانيا أنه صدرها بالإستفهام أأنبئكم بخير من ذلك يعني أخبركم بخير من ذلك يعني المشار إليه في الآيات السابقة والاستفهام يفيد تنبيه المخاطب وحضور قلبه لما سيلقى إليه فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أجلكم حالا تجارة تنجيكم من عذاب عليم ثم إن فيها أيضا في هذا الاستفهام معنى غير التنبيه وهو التشويق. أأنبئكم بخير من ذلك. يعني بعد أن قص الله علينا ما متاع الحياة الدنيا أمر نبيه أن يقول للناس أأنبئكم بخير من ذلك. ليشوقهم إلى ذلك الخير. وقوله أو نبئكم بخير من ذلك. قال أو نبئكم ولم يقل أخبركم. لأن النبأ إنما يقول إنما يقال في الأمور الهامة. عما يتسألون عن النبأ العظيم. ولهذا قيل للنبي نبي ولم يقل ولم يقل مخبر، فهذا أمرها يحتاج إلى الإنباء عنه وقوله بخير من ذلك ولم يقل من ذلك لأن المخاطب جماعة المخاطب جميع الناس وهنا نقف لنتذكر ماذا يراعى في اسم إشارة المقرون بالكاف؟ ماذا يراعى في اسم إشارة المقرون بالكاف؟ اسم إشارة المقرون بالكاف يتضمن مشارا إليه ومخاطبا. مشارا إليه ومخاطبا. فاسم الإشارة يكون بحسب المشار إليه. والكاف تكون بحسب المخاط، فأولا كيف نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وعشرنا إلى مفرد مذكر نقول ذلك ذلك ذأس مشان المهدر مذكر والكاف لمخاطب المذكر ماذا نقول إذا أشرنا إلى مثنى مذكر نخاطب مفرد مذكر نقول ذانك قال الله تعالى فذانك برهانا من ربك نقول ذانك ماذا نقول إذا خاطبنا مفردا مذكرا وأشرنا إلى مثنى مؤنث, مؤنث نقول تانك تانك تانك المرأتان قائمتان طيب ماذا نقول إذا أشرنا إلى مفردة مؤنثة وخاطبنا مفردة مذكرا نقول تلك تلك أو نقول تيك ولا سيم معها مثل هاتيك ماذا نقول إذا أشرنا إلى جماعة ذكور أو إلى جماعة مطلقا نفاطب مفردا مذكرا رحمك الله نقول أولئك نقول أولئك الآن عددنا كم صورة عدة الصور على والكاف لم تتغير لماذا لأن المخاطب مفرد مذكر كيف نقول إذا كان المشار إليه مفردا مذكرا والمخاطب مثنى ذلكما قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربه إذا كان مفردا مؤنث والمخاطب مثنى أنا يمكن أعطيكم أحدا أنا أسألك أحسن عرفتم القاعدة الأولى في الأمثلة السابقة ذكرنا إذا اختلف المشار إليه مع كون المخاطب واحد مفرد ما طيب إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مؤن... مفرد مؤنث الأخ تلكومة صح كيف نقول إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مثنم وأنث أنت المشار إليه مثنم وأنث والمخاطب مثنى لا يحيى تانكوما كيف نقول إذا كان المخاطب جماعة نساء يغنم والمشار إليه مفرد مذكر المشار إليه مفرد مذكر والمخاطب جماعة نساء ها ذلك. ذلكن قالت فذلكن الذي لمتنني فيها كذا طيب الظاهر ما ن ما نحتاج لا نستمر لأنها المساله التصويه تحتاج الى تاني المشار اسم الاشاره يتبع ايش المشار اليه الكاف تتبع المخاطب كذا تارة ان يكون كل منهما مفرد مذكرا وتارة ان يكون كل منهما مفرد مؤنثا وتارة ان يكون كل منهما جمعا للذكور وتارة ان يكون كل منهما جمعا للإناث، وتارة تختلف الحال بين المشار إليه وبين المخاطب. طيب. كاف المخاطب قلت لكم إنها بحسب من المخاطب فيها لغة أن تكون للمذكر بالكاف المفتوحة أيًا كان المذكر مثنى أو جم أو مفرد. انتبه إذا كان المذكر فهي مفتوحة مبنية على الفتر لمؤنث مبنيه على الكسر ومفردة في الموضعين يعني فيها لغة للغة العرب يبقون الكاف في صيغة المفرد دائما مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث فيه لغة ثالثة يبقون الكاف مفتوحة مفردة للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد. فيقول مثلا ذلك سواء كان وخطبنا رجلا أو امرأة أو رجلين أو امرأتين أو رجال أو نساء. وأظن هذه اللغة تناسب، هاه نعم ها ها لا هذا الحقيقة ما لأن اللي نقول القاعدة عندنا إذا اختلف النحويون أخذنا بالأسهل أما إذا اختلفت اللغات أخذنا بالأفصح ما هو صحيح هذا لا لا لا يذهب إذا اختلفت اللغات خذ بالأفصح وإذا اختلف النحويون خذ بالأسهل كذا وإذا اختلف الفقهاء خذ بالأحبط تمام هذه ثلاث قواعد طيب طيب بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم االف لام م هو الحي القيوم نزل كتاب الحق نعم، نش مصدقاً. مصدقاً. لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله دن الناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزّ عزيز في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 اتها بها تحدياً ابتدى بها بعض الصور، نعم. وهل لها معنى أو لا قيل أنها ليس لها معنى علمه عند الله نعم. والقول الصحيح أنها لها معنى لا لا، إذا قلت علمها عند الله ما تقدر تقول ليس لها معنى ولا لها معنى نعم. اللي فوض ما يثبت ولا. ها. والقول الصحيح أن الله سبحانه وتعالى أتها بها تحدياً السؤال هل لها معنى؟ ما نريد هل, هل لها مغزى؟ هل لها معنى في حد ذاتها أم لا؟ نقول ليس لها يعني معنى معنى نعلم. القول الراجح أنه ليس لها معنى لا معلوم ولا مجهول كذا ولا لا؟ طيب ما هو الدليل أن هذا قول راجح؟ لأنه لأنه لا لم يرد في الكتاب ولا في السنة معاني هذه الحروف. لا نعم أحمد. ليس له معنى. نعم. لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وهذه الحروف هكذا مضمون بعضها لبعض ليس لها معنى في اللغة العربية وحينئذ بمقتضى كون القرآن باللسان العربي نقول ليس لها معنى. طيب أحمد إذا قلنا ليس له معنى صارت عبثا. أنت. والله عز وجل منزه عن العبث لها مغزى وهو تحدي العرب حيث كان هذا القرآن لم يأتي بلسان الجديد حتى يقول والله ما نعرف هذا اللسان وإنما أتى باللسان العربي الذي يتكون منه الحروف الذي يتكون من الحروف المعهودة اللي يعرفونها ومع ذلك عجزه. طيب يشهد لاعتبار هذا المغزى ما الذي يشهد أو يؤيد القول بهذا المغزى؟ صحيح أنه في الغالب إذا ذكر هذا المقطع النحوي الجاية يذكر بعدها. أيه القرآن. مثل الفلامين ذلك الكتاب الفلامين الله لا إله إلا والحين القيوم نزل على الكتاب إذا أخذ طيب سمع أعوذ بالله من الشيطان الرحيم والذي أنزل, إليك، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم لأم الكتاب ووعوا تشابهات اَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ فَتَمَنَّىٰ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ في مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ ما تشابه مِّنْ عِندِ الفتنة مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم بَلْ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَا يَفْقَهُونَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ مَا الْفِتْنَةِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي العلم يَقُولُونَ آمنا. ربنا لا حزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا تسمي طيب قوله عز وجل الكتاب ما المراد به القرآن ولماذا سمي كتابا الثاني أنه مكتوب في, في, في صحف الناس في صحف الناس والأمر الثالث مكتوب في الصحف التي بأي الملائكة فمن ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأي دسف طيب وجل منه آيات محكمات ما مراد بالمحكمات؟ إذا معناها القرآن بعضه ما أطبق. لا هذا, هذا الإطفال العام. يعني أن اسمه ال اسمه أن أن أن القرآن كله نزل حق منه آيات ومحكمات ما معنى محكمات بس حد. أي لشتباه فيه ظاهر واضح. أحسن س. أي ظاهر واضح لشتباه فيه. تمام. آخر متشابهات. عكس. عكس. يو. يعني فيها غموض. لا يفهمها إلا ذوي العلم أو الراسقون في العلم طيب قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله عادل فيها للسلف وجهه الوجه الأول الوقوف على إلا الله والوجه الثاني الوصل كما توجيه كل من القراءتين أي عندنا معنى التأويل؟ معنى التأويل لا يعلم لا معنى على هذا الوقت؟ على قرارة الوقت؟ أي معنى التأويل؟ معنى هذا المتشابه لا العاقبة والحقيقة التي عليها هذا الشيء نعم المتشابه لا يعلمها إلا الله طيب وعلى قراءات الوسط يكون معنى التوين إنك ما معنى التوين على هذه القراءة على قراءات الوسط التفسير معناه التفسير يعني هذا التفسير تفسير المتشابهات لا يعلمه إلا الله والراصف نبعين أما من كانت علومه سطحية فهؤلاء لا يعرفون تأويل هذا المتشابه نعم طيب من الآيات المتشابهات آيات ظاهرها التعارض مثل مثل قولي تعالى هو الذي... الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاله لا خالد <شكت> مثال المتشابه آيات ظاهرها التعارض تكون مشتبهة عند بعض الناس فيظن أن في القرآن تناقضا فيتبع هذا المتشابه ويلبس به على الناس ولكن راسخنا في العلم يعلمون وجه هذه الآيات ولا يكون فيها تعارض. مثل <متشف> قوله يوم إذن لا يسألوا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانب نعم فمثل هذه قد تشتري على قاصي العلم والنظر ويظنون أن فيها تعارضا حيث حيث أثنف السؤال في موضوعنا فهم في وضع في موضوع أحسنت الراسخون في العلم يعرفون وجه ذلك فيحملنا كل آية على وجه لا يخالف الآية الأخرى طيب وفيها أيضاً آيات كثيرة دقيقة فيها آيات كثيرة عشر إليها الشيخ محمد العمير الشنقيط رحمه الله في كتابه الذي سماه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب وهو كتاب جيد نافع لطالب العلم طيب سمعناه عوز من الشيطان الرجيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ الله شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُولُوا الْنَارِ كَتَأْدِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلٍ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ وال شَرِيدُ شبي الْعِقَابِ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلا جهنم وبئس النهاد قد قال الله عز وجل ستغلبون وتحشرون هل فيها قراءة ثانية قراءة بلياء سيغلبون ويحشرون طيب هنا ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الغفار في الدنيا وحالهم في الآخرة ما حالهم في الدنيا؟ نعم أحسنت إذن هناك في خسارة في الدنيا وفي الآخرة هل في القرآن ما يشهد لهذه الآية في أن معال الذين كفروا الغلبة ايه, إيه في الغلبه في الدنيا والنار في الآخر هي لا, قا... لا آيه مثل هذه آيه إيه لم مثل هي من مثلها في المعنى لكن يختلف اللفظ عن الشيء إن الذين كفروا هذه العادة في سنوات الأنفال كهذه الآية تمام إن الذين كفروا ونفقونها وما لهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحسرون طيب لو أن الكافر افتخر بما عنده من القوة والمال والولد فبأي شيء يرد عليه المؤمن هذا الافتخار إيه؟ لا لا لا هذه الكلمة. لا الله شيء. نعم. لكن الدنيا قد ليس من الله ولكن نقول هذه لن تغني عنكم من الله شيء. نعم ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم ولكن يبلو الله عباده بعضهم ببعض واضح ما تقولون أي هكذا أما أن ننظر إلى أموالهم وأولادهم نظرة الإعزاز والإكفار والإعجاب فننحسر ونقول لا يمكن أن نسأل إلى ما وصلوا إليه ثم نصير أذناباً لهم نتبعهم فهذا ليس حال ليست حال المؤمن المؤمن ينظر إلى هؤلاء وكأنهم خفاش ولكنه يسعى إلى ما يكون به النصر عليهم من الإيمان بالله والعمل الصالح وإعداد القوة وإذ ذلك طيب سمعنا إدارة الله ما حفظت؟ نحن ما في خبر بهذا. ها؟ أنا ما في خبر قبل من هذا. عجيب. ما علمت؟ ما لا ما علمت. يا خلاص ما. لا نقرأ. لا من ماشي <تصفح> كلنا قرأنا وشي عادة. عيدات الله. نعم. حيصل. أو بالله من الشيطان القديم قد كار لكم آيات. Täytyykö myös kysyä, että onko tämä kysymys? Tämä on kysymys, joka on kysymys. Tämä on kysymys, joka on Pussiä من ذلك قوله عز وجل يرونهم مثلهم راغبا فيها قراتي يرونهم في وترونهم ما موقع قوله فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافره مما قبلها في المعنى خذ المسرح الآن انت سمعتنا نعم يعني الشاهد على مغمبية قلب تفصيل ها تفسير. تفسير. ها تفصيل تفصيل إيه هذه فيها بيان شف فئتين التقطت ما بين محل هالبيانات ثم بين فقال فئة فما حلها من قبل في معنى أن فيها تفصيلا لما أجمل في قوله فئتين التقطت طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فيها حذف وهو أنه حذف من إحدى الجملتين ما ذكر في الأخرى <تصفيق> وحذف وصف المؤمن المقابل بوصف وأخرى كافرة طيب <تصفيق> حدث ما تقاتل تقاتل سبيل ما يقابل تقاتلو في سبيل الله. والمحذوف إيش تقاتل التقدير وأخرى كافرة تقاتل في سبيل, سبيل, سبيل, سبيل الطوّب. كذول لا طيب. وهذا من فلاقة القرآن. أن نحذف في أحد المتقابلين ما يذكر في الآخر طيب ما معنى قوله مثليهم رأي العين ضعف هذا أحد الأقوى يعني يرونهم ضعفيهم بناء على أن الآن هنا سلت في غزوة البدر Lennon Muninin kannuteet, minä olen katatakar. Olkaa 1000 kannu. Mä olen في Munin. Ferina akar. Ferina akar. Ferina akar. Ferina akar. Ferina akar. Ferina يعني إن أن التثنى إبارة عن الكثرة لا للتقييد باثنتين طيب هل لهذا شاهد في القرآن ها عمى ثم ارجع البصرة ثم ارجع البصر كرتين، قال العلماء معناه كرة بعد كرة ولا يتقيد بين ومنه قولهم في الحرام، لبيك اللهم لبيك، المراد تلبية بعد تلبية. لا لا لا خصوص التثنية، طيب ذهب بعض العلماء إلى أن هذا ليس نازلا في بدر ولكن. ضرب مثل ضرب مثل وليس نازلا في أهل بصر، وبناء على هذا القول لا يكون في المثل في, المثل في المثلين إشكار كذا ولا لا، ويكون المعنى أن الله أوجب على المؤمنين أن يصبروا في مقابلة، هاه مثله في مقابلة من تيمم وكفار، فقال تعالى إياكم الآن خفف الله عنكم وعلم أنه فيكم ضعفا فإياكم منكم مئة من صابرة يغلبوا مئتين وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين وعلى هذا القول لا إشكال في الآية طلاقا طيب ذكرنا في قوله قل أونبئكم بخير من ذلك لماذا صدرت الآية بالاستفهام وإن شئت فقل ما المراد بالاستفهام هنا No, la. للتشويق <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما مناسبه <التشويق> هنا <تصفيق> ما يتمتعون <به> <تصفيق> <أرادوا> <تصفيق> طيب هل جاء في القران نحو هذا الاستفهام اعني استفهام يرد بالتشويق الى نعيم الجنة؟ Summa dhäkara tawabaa. Töyt. Sammaa. Zuihin alnaasi albushawati. A'uudhu billahi minä al-shaytanirrojim. Zuihin alnaasi albushawati والقراطين المقنطرة من الذاب والفضة والخير المسومة والأنعام نعم والحرط والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب كم عدد هذه المزينات سبعة, سبعة. كذا طيب هنا قال زين حب الشهوات من هذه الأشياء فهل هناك فرق بين أن يقال حب الشهوات أو أن يقال زين للناس حب النساء بينهم فرق؟ أن الإنسان ما يحب الأشياء إلا للشهوة. أنما حبته لهذه الأشياء اسمح حب الشهوة، فهذا هو الذي يكون متاع حياته. أما إذا أما, أما مطلق المحب فقد يكون، فقد يترتب عليه ثواب. الأخر ولاكن مما تعدد عرفت طيب ما هو الدليل على الفرق أو على هذا الفرق بين العبارتين نعم نعم محمد أي نعم نعم صح ومن النبي عليه الصلاة والسلام ليس محبة شهو ومتاع جنية لكن محبة, محبة خير طيب في المال فقنطيل المقنطرة من الذهب والفضرة ما هو الدليل على أن المال قد يكون خيرا مع محبة الإنسان له قوله سبحانه وتعالى الخير لا شديد ففسر الخير المال نعم، طيب هذا صحيح، لكن ما هو الدليل على أن محبة المال قد تكون خيرا لأنه يكون سبيلا الله ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الفاقس سبيل الله، من الحلال. مم. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمل ما الصالح ونجه الصالح. نعم. وثنا كثيرا كما قال الأخذ دات على من أنفق في سبيل الله. نعم، وكم حصل في المال من خير كثير للأمة الإسلامية في ماضيها وحاضرها طيب، الحرص أيضاً آه ممكن أن يكون حب الحرص خيرا لا مجرد متاع دنيا أنت يمكن دليل. من القرآن ومن السنة كما تحب وإن شئت فمن التعليل ها؟ أحسنت أن الحرض قد يكون خير للنسان إذا قصد فيه الخير أراد أن ينتفع الفقير والمار والطيط والوحش وغير ذلك فيكون في له في ذلك أجل ولا يكون مجرد متائه في الحياة الدنيا طيب Ei kerää, ei taita. Täytyy olla. Täytyy olla. Täytyy olla. Täytyy olla. Täytyy olla. Täytyy olla. Täytyy olla. الرحيم الرحيم اللهم إني اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل قبله للناس وأنزل الفقاهة الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز بانتقام طيب ما موضع العطف في قوله أنزل الفقان مما قبلها أو ما نوع العطف في قوله أنزل الفقان مما قبلها عطف يعني لا عطف بيان ما يأتي بحالف Mitä ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' ma' صح، سيكون من باب في العام الخاص لأنه ذكر الكتاب والترات والعنجيز ثم قال وأنزل الفرقان وهذا الوصف يشمل كل الثلاث يشمل كل الثلاثة نعم. واضح فرجاء ها؟ ها؟ هين؟ قل أعنف بئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها أهل فيها أهل فيها وزواج مطهر ورضا من الله الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنى عذاب وقنا فهلك وقنا عذاب النار وقنى عذاب النار والصادقين والطالقين والمنفقين والمستبفرين بالأصحاب طلع طلع بقى نعم بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرص ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده الحسن المآب أظن أننا تكلمنا على هذا والفوائد كل شيء طيب قال الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلك أولا في القراءات فيها أأنبئكم بتحقيق الهمزتين بدون متن وفي أقراء الثانية آء نبئ أي بتحقيق الهمزتين في المد وقوله قل سبق لنا, لنا سبق لها نظائر وذكرنا أن الآيات المصدرة في تشير إلى الاهتمام بها والعناية بها. لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا أن يبلغها للناس والأمر العام لكل القرآن وقوله أأونبئكم الاستفهام هنا للتشويق لما ذكر متع الحياة الدنيا السبعة أنواع السابقة قال أأونبئكم يشوقنا إلى ما هو خير من ذلك فأنبئكم أي أخبركم بخير من ذلك والإنباء هو الخبر عن أمر هام ولا يكون النبأ غالبا إلا في الأمور الهامة كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال بخير من ذلك المشار إليه ما سبق من متع الحياة الدنيا بأنواعها السبعة ولكن قد قال قد يقول قائل لماذا أشار إليه بلفظ المفرد المذكر نقول لاجل طي ذكره بشيء واحد كأنه قال بخير من ذلك المذكور حتى لا يشار إلى التفصيل فيه لأن الدنيا كلها كلها في الواقع ينبغي أن يزهد فيها الإنسان ولا يحتسبها شيئا ألم ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى, إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يذكر تحطيرا لها نعم وقوله قل أنبئكم بخير من ذلك هذا كما قلت السفاء الجواب هو مضمون قوله للذين اتقوا عند ربهم إلى أخذ هذا الخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجدد وقول للذين اتقوا لا يخفى علينا جميعا أنه خبر مقدم وجنات مبتدا مؤخرة وتقديم الخبر يفيد الحصر لأن من القواعد المعروفة في البلاغة أن تقديم ما حقه تأخير يفيد الحصب الطيب. للذين اتقوا عند ربهم اتقوا ماذا اتقوا الله عز وجل. اتقوا الله اتقوا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأحيانا نؤمر باتقاء اليوم يوم القيامة كما في قوله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله وأحيانا نؤمر بتقوى النار واتقوا النار التي أعدت الكافرين ولكن المعاني وإن اتفقت في أصل الوقاية لكنها تختلف لأن تقوى الله عز وجل تستلزم الخوف منه وتعظيمه أما النار فإن تقواها تستلزم الخوف منها فقط لكنها ليست تقوى عبادة وإنابة وتعلق بها بل تقوى فرار منها وكذلك تقوى اليوم الذي نرجع فيه الله وهو يوم المهم أن قوله للذين اتقوا ينبغي أن نحملها على أعلى أنواع التقوى وأفضلها وهي تقوى إيش تقوى الله عز وجل لا تقوى اليوم الآخر ولا تقوى النوم لأن تقوى الله يحمل على تقوى اليوم الآخر وعلى تقوى النار فما هو تقوى الله فما هي تقوى الله قال بعض العلماء في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك مانها الله على نور من الله تخشى عقاب الله وهذا يتضمن الإخلاص والعلم العلم قوله على نور من الله والإخلاص ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله يعني لا أحملك على هذا حب الدنيا أو الجاه أو الرئاسة أو ما أشبته وقال بعض العلماء إن تقوى الله أن نخلي الإنسان جميع الذنوب صغيرها وكبيرة وعلى هذا قول الشاعر خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى وعمل وعمل كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحطرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعض العلماء تقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أجمع ما قيل في التقوى إن اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ثم أعلم أن التقوى أحيانا تقرن بالبر وأحياناً تفرد فإن قرنت بالبر صارت صار معناها اجتناب المعاصي، والبر فعل الطاعات وإن وفردت عنه صارت شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهر ولهذا الاستعمال في الكلمات شواهد كثيرة أو نظائر كثيرة على الأصحى كالفقير والمسكين الفقير والمسكين إن ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى وإن أفرد أحدهما صار ها صار بمعنى واحد كذلك الإيمان والإسلام عند الإفراد يدخل أحدهما في الآخر وعند الجمع يكون لكل واحد منهما معنا غير الآخر قول للذين اتقوا إذن اتقوا الله بفعل عوامره واجتناب نواهيه عند ربهم العندية هنا تفيد فضلا عظيما لأنها هي القرب من الله عز وجل عند ربه كما قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا هو يستنونه. كما قال تعالى ومن عنده لا يستكثرون عن عبادته ولا يستحسنون يسبحون الليل والنهار لا يفتنون ثواب أهل المتقين عند الله والعندية تفيد القرب ولا أقرب من شيء يكون سقفه عرش الله عز وجل كالفردوس الأعلى أصلا الله يجعلن إياكم من أهلها هذه ال العندية تفيد القرآن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقول عند ربهم الرب كما سبق والخالق المالك المدبر وسبق أيضا قريبا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاص والربوبية هنا عند ربهم ربوبية خاصة لأن الله تعالى وفقهم لما حرمه كثيرا من عباده عند ربهم جنات تجري من تحت أنهار جنات كثيرة متنوعة ذكر الله تعالى في سورة الرحمن أن أنواعها أربع فقال وليم الخافة لما قام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنتين من ذهب وجننتين من من فضة وهذا باعتبار الجنس أما الأنواع الكثيرة لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب ولكل فرد من الأمة ما يختص به من الثواب ونحن نعرف الآن أن الفواكه في الدنيا اسمها واحد ولكن تختلف فالرمان مثلا في هذا البستان يكون جيدا وبالبستان الثاني يكون رديئا وكذلك بقية الفواكه كذلك الجنة تختلف حتى وإن اشتراكت في أن كلها رمان كلها فواكه وما أشبه ذلك تختلف من شخص لآخر كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عمل. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف العالية من فضلك كما يتراءون كما ترىون القما الكوكب الدليل الغابر في الأفق فهي درجات عظيمة فهنا قال جنات بالجمع لتعدد أجناس وأنواع وأفرادها. نعم والجنة في الأصل البستان الكثير الأشجار ولكن المراد بالجنات التي وعد الله بها المتقين هي دار النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول جنات تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها ليس من تحت أرضها بل فوق أرضها لكن من تحت أشجارها وقصورها أنهار مضطردة وأنهار مختلفة الأنواع أربعة أنواع أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشارفين وأنهار من عسل مصفر هذا الماء لم يخرج من الأبار ولم يذب من الجليد وهذا العسل لم يخرج من نحل وهذا اللبن لم يخرج من بهيمة ولكن الذي خلق هذا في الدنيا من هذه الأشياء المعلومة قادر على أن يخلقه عز وجل في الآخرة ابتداء لبن مخلوق نهر يجري عسل كذلك خمر لذة للشاربين كذلك فهذه الأنواع الأربعة تجري تحت هذه القصور الفخمة والأشجار اليانعة تبهج الناظرين تسر الناظرين تسر القلب لا يتصور الإنسان ما فيها من النعيم يقول تجري من تحتنا خالدين فيها هذا أيضا من كمال النعيم الخلق لا يذوقون فيها الموت بل يقال لهم خلود ولا موت فيسرون بل يقال لهم إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وأن تصفه فلا تتسقم أبداً، وأن تشبه فلا تحرم أبداً، وأن تحيَف فلا تموت أبداً. كل الآفات التي في الدنيا المنغص للنعيم كلها تنفع عنه، ولهذا قال خالد فيها، وأزواج مطهرة معطوفة على جنات، جنات وأزواج، وعطفها عليها. لاختلاف نوع التلذذ فالتلذذ بالجنات تلذذ شهوة في بطل والتلذذ بالأزواج تلذذ آخر من نوع آخر ولهذا قد أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا والإنسان الذي له زوجته بالدنيا تبقى زوجة له في الآخرة وإذا كانت ذات زوجين فإنها تخير بينهما. وإذا لم يكن لإنسان زوجه في الدنيا فإن في الجنة من ليس لهن أزواج في الدنيا يزوج هذا من هذه وهناك أيضا أزواج من نوع آخر وهن الحور العين الحور العين أيضا داخل في قوله وأزواج مطهرة وقوله تعالى مطهرة من أي شيء من كل رتس حسي أو معنوي مطهرة من كل رتس حسي أو معنوي فالحسي مثل البول والغائق والحيض والعرق المنتن والمخاط وما أشبه ذلك والمعنوي الغل والحقد والفجور وكرات الزوج وما أشبه ذلك المهم أن الله أطلع قال مطهرة ولم يقل من كذا وكذا من أجل إفادة إيش؟ العموم لأن من القواعد المعروفة أن حذف المع... المعمول يؤذن بعموم العامل قاعدة معروفة عندهم أن حذف المعمول يؤذن بإيش بعموم العام ولهذا أنت لك كثير مثلا قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ظالم فهدى، ووجدك عائلا فآو قال ألم يجدك يتيما لم يقل فآواك ألم ووجدك ظالم ولم يقل فهداك معنى الخطاب له ووجدك عائلا ولم يقل بل حذف المفعول ليدل ليؤذن على عموم العام فالرسول عليه الصلاة والسلام وجده ربه يتيما فآواه لكن ما آواه وحده آواه وأوابه حتى جعله فئة لكل مؤمن ظالا فهداه أو هداه وهدا هداه وهدا به عائلا فأغناه وأغناه به من أين للعرب هذه الغنائم العظيمة التي ما ما فكروا أي يغنمها كيف يغنم العرب رعاء الشاي والإبل أرض فارس وهو إلا بإيش إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدين المهم أن هذه قاعدة معروفة مقررة وهو أن حدث المعمول يؤذن بعموم العام. طيب إذا أزواج مطهرة لم يذكر المعمول عنهم، فيدل على أنها مطهرات من كل حدث يومان. وقوله أزواج المطهرة لم يقل مطهرات. لماذا؟ لأن ناعته المؤنث. لأ لأن الجمع يجوز أن يكون مجموعا وأن يكون وأيكون مفردا. إلا جمعا من السالم فإنه يكون مجموعة. فتقول مثلا مررت بنساء مؤمنة ونساء مؤمنات وتقول مررت بمسلمات صالحات. ولا تقول مسلمات صالح وهنا ازواج جمع جمع سقمن الس... سالم ولا جمع تكسير جمع تكسير فيجوز في وصفه الافراد والتأنيث الافراد والجمع يجوز أزواج مطهرات وأزواج مطهرة قال ابن مالك والله يقضي بهبات وافره ولو قال وافرات لا صح طيب وأزواف مطهرة ورضوان من الله الله أكبر هذا أعظم شيء رضوان من الله أن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضاه فلا يسقط عليهم بعده أبدا ما يسقط عليه وهذا أعظم ما يكون كما قال الله تعالى لما عدد نعيم أهل الجنة قال ورضوان من الله أكبر أكبر من هذا كله لأنه إذا رضي عليك محبوبك الذي تسعى إلى الوصول إليه منذ عرفت ومنذ ميزت فإن هذا أعظم, أعظم مقصود للإنسان أن نال بذب الله عز وجل وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى للذين أحسن الحسن وزياده ولا ألذ وأمتع وأحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالرضوان فعلى شيء النظر إلى وجه الله. الرضوان يليه. المتع الجسدية في في في الجنة تلي هذا. ولهذا قال ورضوان من الله فأفرده بالذكر لأنه نعيم قلب. وما سبقه نعيم إيش نعيم باتا وجسر أما هذا فنعيم قلب ولهذا يقول الله عز وجل إني أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا قال ورضوان من الله والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى الله بصير بالعباد الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخر فهو بصير بهم بصر نظر أو بصر علم ها؟ يشمل هذا وهذا فهو بصير بالعباد بصر نظر لا يغيب عن نظره شيء بصير بهم بصر علم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصل من ذلك ولا أكل وقوله بالعباد المراد به من محمد أي أنواع العباد العام والخاص العام إذا العبودية العامة أول نعم بصير بكل العباد مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجريهم متقيهم وعاصي كل عباد فالله تعالى بصير بهم وهو سبحانه وتعالى بصير بمن يستحق أن يكون من المتقين ومن يستحق أن يكون من العاصين فالمعصية بحكمته والطاعة بفضله الناس بحكمته وعدله والطاعة برحمته وفضله نعم. ثم قال عز وجل ها فوائد طيب ما نخلها بعدها. نعم قال الذين يقولون ربنا إننا آمنوا هذه بيان للذين اتقوا عند ربهم للذين اتقوا بيان ل... للذين اتقوا لا للعباد لأن العباد كلهم لا تصفون بهذه الصفات لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون بهذه الصفات الذين يقولون ربنا إننا آمن قوله يقولون يريد بذلك القول باللسان والاعتقاد بالجنان لأن الله تعالى إذا أطلق القول بالإيمان ولم يتعقبه كان المراد به القول باللسان والعقد بالجنان ودليل ذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وبلم الآخر وما هم لما كان المراد بهذا القول القول باللسان فقط قال وما هم بمؤمنين أما إذا أطلق الله قول الإنسان آمنت فإنه يريد به الإيمان القول باللسان والعطب بالجناء ولهذا قال عز قولوا آمنا بالله لا يريد منا أن نقول ذلك بألسناتنا فقط بل بألسناتنا وقلوبنا قل آمنا بالله لا يريد أن نقول ذلك باللسان فقط بل باللسان والجنان إذن الذين يقولون ربنا آمنا بماذا بألسناتهم فقط ها؟ لا بألسناتهم نطقا وبقلوبهم عقدا يعني اعتقادا وقولها الذين يقول ربنا كيف كيف توسلوا كيف توصلوا إلى الله بربوبيته للإخبار عن للإخبار بحالهم في الإيمان به كأنهم يقولون ربنا آمننا ولكننا لم نصل إلى الإيمان إلا بربوبية لنا تلك الروبية الخاصة المقتضية للعناية التامة. يقول ربنا إننا آمنا انتبه قال الذين يقولون آمنا استقام الكلام بلا شك لكن إذا قالوا ربنا إننا آمنا فهذا كالإشعار بأنهم لم يصلوا إلى الإيمان إلا بمقتضى هذه الربوبي الخاصة المقتضية للعناية التامة الذين يقولون ربنا إننا آمنا إننا آمنا الجملة هنا مؤكدة كم مؤكد واحد وهو إننا لأن الناس سانه ضمير إننا آمنا فيؤكدون إيمانه إننا آمنا فغفلنا طيب امن بماذا بكل ما يجب الإيمان به وكل ما يجب الايمان به وقد سال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وقال الله تعالى كل من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. الإيمان هنا يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به. وحوا ستة أنواع: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب. الإيمان ليس هو مجرد التصديق. ليس مجرد التصديق، لأن مجرد التصديق ليس بإيمان، ولهذا يقال آمنا به، آمنا به، ويقال آمنا له، وبينهما فرق، ويقال صدقه، وبينهما فرق أيضا. الإيمان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان لا بد أن يكون مقرونا بقبول وإذعان يعني يصدق ثم يقبل ثم يذعن هذا الأمر ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته